يا ايها الذين امنوا انفقوا انفسكم واهليكم نارا, نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه منا عليه ملائكه من ضاشدا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه فَاشِدَادًا لاَ يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَنَا وَيَفْنُونَ إِلَى الْأَمْرِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لاَ تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى الله نصوحا تضو الله توبه نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات, ويدخلكم جنات تجري من تحتها تجري من تحتها الذين آمنوا معنا يوم لا يخزي الناجون النبي والذين آمنوا معه نورهم يسابين ايديهم وبائمنهم نورهم يسابين يقولون ربنا واغفر لنا, واغفر لنا إنك على كل شيء قدير